ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولائك هم وقود نار تدابئ آل فرعون وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذَنبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ كُلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُقَلَّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَثْوَىٰ ۚ فَأَذْكَرَ لَكُمْ آيَةً فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ تَرَوْنَهُمْ إِذْ يغْشُونَ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ والبنين والقناطر المقامات من الذهب والفضه والخيل المسونه والانعام والحوض ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المقام قل آه نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأمهار قالدين فيها وأزواجهم مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ بِلْعَابِ